وَسَيُجَنَّبُ هَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا بْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَنْفَ يَرْضَى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما وَدَّعَكَ ربك وما قلى